ذانكم وصاكم به لعلكم تذكرون وان هذا صراط مستقيم فاستقم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن شدينه ذانكم وصاكم به لعلكم تستقيمون ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابَةً مّامَنَ عَلَى الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَتَفْسِيرًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَىٰ لَّعَلَّهُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً عَلَّهُمْ بِقُرْ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 اتيم غافلين او تقولون لو انما انذر علينا كتاب كنا اهدلهم فقد جاءت بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون